بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون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 مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُونَ يَصْرِبُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَافِقُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضارين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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنَّكَ لَذِي مَكَانَةٍ عِزَّةٍ لَّا يَنقَضُّونَكَ وَلَا يُذِلُّونَكَ وَأَكْرِمْكَ وَلَا يَصُّونَ عَلَيْكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ